إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رب العرش الكريم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنى المصير رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَمْ تَسْلِ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه محمد الرسول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 تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أتموا صفوفكم الأول فالأول الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذَّب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قَالَ لَهُم شُعَيبٌ أَل تَتَّقُون إِن لَكُمْ رَسُول أَمين فَتَّقُ اللهَّه وَأَطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرُْ إِن أَجرِْيَ إِلَّا عَلَ رَبٍّ عَمين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 ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي بين وان انه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم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 ظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يمتعون فَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذَكَرُوا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ الله الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَأَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ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 َ الزَّل على كُ لأَفك أَفم يُقُونَ السَّمع وَكثَرهُم كَذبون وَالشعرَ يَتَّبِعهُم الغون ألَم تَرَ أنهُ فيِي كلُِ وَادين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 about well...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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل وفي رواية لمسلم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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا لي ردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وفي رواية لمسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا متفق عليه أشرطها علاماتها ولدت الأمة ربها اخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر إلى ولده رؤوس الناس أي ملوك الناس والرعاء هم الرعاة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 ويكثر النساء حتى يكون ل50 امراه القيم الواحد متفق عليه